بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيا ايها الاحبه مساله الصلاه جالسا في صلاة الليل يجوز الصلاة جالسا في صلاه الليل وباقي الصلوات النافله يجوز اصلي وكذا اتصل <سؤال> هي وصيغنا صلاه نغيناه زنافله اخرج البخاري عن عمران بن فصين رضي الله عنهما أنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل قاعدا فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فهو افضل قال صلى الله عليه وسلم إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله مثل اجر القائم عمران بن الحسين رضي الله عنه لنفوت على صلى الله عليه وسلم كسيانا نصلي يا انت انا بصلي كوكا صلى الله عليه وسلم اكامبيا اكيد صلي كقصماما هيلو ندير البورا نا اكيد صلي كوكا بس اتكون النصف اجره يا قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أجمع على أن القيام في الصلاه فرض على الايجاب لا على التخيير وان النافلة فاعلها مخير فيها علما ومفنع اجماع هو قسم ما ketika يعني افراضي من جانبه لفراضي yana wajiba yani fardhi ya wajibu wala si kwa khiari yani si khiari yake mtu kwenye sala ya faradhi ni wajibu usali kwa kusimamama ama sala ya حسما ثنا اجمع العلماء على جواز صلاه الجالس خلف الإمام القائم في النافله علماء وفني اجماع جوه مساله يجوز اصلي اليكاء نيما يا امام اليسمامه في صلاه نين صلاه جنافله حياه يتوجه الى وممن حكى عدم الخلاف في الجواز في أو في صلاة النافلة جالسا ها عندما يلتجه اجماع قوس مساله يصلي صلاه يعني مكوكا حتى ولو كان وراء إمام قائم حتى كما امام مسمم مengono يلتجه ابن حزم في المحلى وابن قدامه في الاغني والنووي في شرح صحيح مسلم فائده قال محمد ابن نصر رحمه الله تعالى في كتابه مختصر قيام الليل لم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ولو كان في كيفية الجلوس سنة لا ينبغي أن تجاوز لا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو بينه لرضاه اصحابه عنه وبينوه فإذا كان ذلك كذلك فَلِلْمُصَلِّي جَالِسًا أَنْ يُصَلِّيَ كَيْفَ خَفَّ عَلَيْهِ وَتَيَسَّرَ أَسْمَعَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هَيْكُسِهِ خَبَارِي يَوْتِ كُتُوكَا كَمْتُومِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كْوِيلِزِيَا سَامْكُولِيَا كُكَا إِنْدَاپُو مُتْ وَتَسْوَلِي كُكَا نَلَاو إِنْجِسِهِ كُتُوكَا كَمْتُومِي وَسَلَّم أَوْ لَاو إِنْجِلْكُوا كُنَا كِكَاُو چَا أَيْنَا فُلَانِي أَمْبُوتْشُو كْوَامْبَا haijuzu njuuzu endapo mtu atakuwa kwa kukaa, basi mtumi angelimainisha hilo angelimainisha jambo hilo na lao angebeinisha masahaba zake wangepokea hilo na wakalifikisha kwa umma pia wakalibainisha na inapothubutu kuwa haikuja habari yoyote iliyothubutu kuelezea kikao maalumu au kikao fulani peke yake ambacho kwamba haifai kukikeuka basi ikiwa hilo alithubutu itajuzu kwa mwenye kwa kukaa. اصلي وكوكا كياسي تكفوا وني خفيفو وكيه ني تربقوا وني سهال وكيه كيكاو نعم اما مساله دعاء الاستفتاحي في صلاه الليل جي هل يكتفي بدعاء الاستفتاحي في الركعه الأولى فقط أو في كل ركعتين بعد كل تسليمه يستفتح اه جي اتتوشكا الاستفتاحي يا كوانزا أو كلا كي يطقي بعد كلا تكبيرة الإحرام وليت استفتاح قال النووي رحمه الله في المجموع فيستحب لكل مصلي من إمام ومأموم وفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام hasema yapendekezwa kwa kila mwenye kiswali anayeiswali imamu au anayeisali maumuma au anayeisali peke yake au mwanamke au mdogo au aliyoku safarini au aliyoku mgeni au anayeisali أو au anayeisali sunna au anayeisali kokaa au pa kulala wote hawa na wengineo wenye kiswali wote yapendekezwa kwao walete dua ul-istiftah baada وتكبيره الإحرام جديد عليه تنين دعاء الاستفتاح ولا يكتفي بالركعه الأولى فقط نعم وقد افدت اللجنه الدائمه في فتوى ما نصها لا يكفي الاستفتاح في صلاه التراويح في الركعه الأولى لجميع التراويح بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتين كالفرض لانه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاه الليل وهي نافلة ولان الاصل مساواه النافله بالفرض الا ما خصه الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي لكن إذا شرع الإمام في القراءة الجهرية قبل أن يستفتح الماموم لازمه الانصات لازمه الانصات ويسقط عنه الاستفتاح لعموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليؤتم به إلى ان قال واذا قرا فانصتوا نعم واسماء لجنة الاداء للمبتدا حيمت شليز لتو كليتا duaa alistiftah katika salaa tarawih kunaraka ya kwanza imtoshereze eti kwa raka zote zilizobaki la bali ni sheria kuwa alete dua alistiftah katika kila baada ya raka mbili kama salaa faradhi akioataunganisha mbili mbili aunganishe na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kisali salatul layl na akieleta dua bistiftah na yo salatul layl nafilah kwa hivyo ataleta kwa kila raka 2 na kwa sababu afli na msingi ni kuwa hakuna tofauti baina salat alfaradhi na salat as-sunnah kuna tofauti kwenye kuisali isipokuwa yale ambao kwamba yamehusiiwa na dalili kuwa na nakutegemea kauli عليه Mtume aliye salatu wasalam aliposema swalini kama mlivyoniona mimi mnikisali ana kama msallia Mtume aliye salatu wasalam lakini hali ikiwa maamuma haja maliza kusoma istiftah au hajaanza kusoma istiftah tayari imam ataanza kusoma ikiwani sala ya kutoa kwa sauti hapa atakiwa anyamaze na itapomoka kwa ke doa ulistiftah kwa mujibu ya kauli ya Allah azza wa jalla aliposema wa idha quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu inaposemewa qurani isikilizeni na mnyamaze wa la'allakum turhamun kauli ya mtume aliye salatu wasalam akasema inma ju'ila alimamu li'atamma bi ammi yakun imamu liyafwaatu akaendelea mpaka akasema العلامة علامه الله ابن غديان رحمه الله بين جهة التعقيد في هذه المسألة يعني النظر في هذه المسألة والتعقيد اه ابينيشه اسما رحمه الله هل صلاه التراويح بمنزلة صلاه واحدة أم كل صلاه على حده صلاه تراويح ني كو يوت حسابك صلاه واحده أو كل rak'a mbili ya sabika ni sala kivi yake tukipata jawabu hapo tutapata jawabu kubwa je kila a sala ile لو انتقب apiga mfano mesela لو انتقب وضوؤه في الركعه الاخيره من التراويح هل تنتقب بقيه الركعات الأولى أم انها منفصلة عنها إن vunjukie vunjukie udhu ketika raka'a ويش شو ترى رحمه مثلا مثالي ركامه طال الناني الي ناني من فوجيك جه زتاربيكا زوته او استاربيكا سدبلي بيكيي طيب اسمع وهذا التقييد لا يكفي فموجنا هي نتقيد نظري يا ونيش ما دام يتكوا هذ فوجيك امبي زوته فوجيك سدبلي ويفريزنجاتيوا كلا ركامه من صلاهك بيكي يتاك دعاول استفتح بيكي اسمع لكن هذا التقييد لا يكفي لا بد من النظر في هدي هدي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل لا بد وان غليه وانكواك انت منكواجه وقد سمعنا ما قد أفتت به اللجنه تكو هيو دي هدي صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم ويفو لا بد من الاستفتاح في كل ركعتين بعد كل تكبيره الاحرام كما هو سما الامام النووي بعد كل تكبيره الحرام الى الاستفتاح ها كل صلاه ركعتين استفتاح يا اخي نعم استفتاح فيا لابد ان نعرف ان دعاء الاستفتاح من مستحبات الصلاة ها يعني اكيد واجه هيحرمك صلاهك لكن اتوقع مكوسه فضله يا دعائي لي نعم في الامر الاخر انه لابد ان نعرف انه لا يجوز الجمع بين ادعيه الاستفتاح الثابتة عن الرسول صلى في صلاه واحدة كذيك سانيا زوتي aina zote za duani zifatahwe لماذا؟ sala moja limadha wasema ulama lianna hadha mukhaliful li'amali muslimin wa lam ya'mur bihi ahadun min a'immatil islam he ni kinyume cha amali ya waislamu منذ mwanzo na mtume aliye salamu kila sala akiletea doa yake kivyake hakuwa zichanganya zote kwenye sala moja na hakuna نسأل الله التوفيق والسداد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم